فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله مبوههم مسودة أليس في جهنم مكوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السور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 قُد أُوحِيَ لِيكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبِلِكَ لَهِمْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْقَاسِلِينَ بَلِ اللَّهُ تَعَالَى يَعْبُدُ وَكُمْ مِنَ الشَّاتِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والسماوات مطريات مطريات